دعو دعوني أوناجي مولاً جليلاً إذا الليل أرخى علي السدل نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي قبولاً دعوني أوناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولة, السدولة دعونا نناجي مولاً جليلاً, مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولة لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن La k alhamdu al mjidu al kibriya. Ve ant al ilahu دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا توميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فاجلا تُمِتُ الْآنَامَا وَتُحْيِيَ الْعِظَمَا وَتُمْشِيَ الْخَلَائِقُ جِيلًا فَجِيلًا عظيمُ الجلالِ كَرِيمُ الفِعَالِ جَزِيلُ النَّوَالِ تُنِيلُ السَّأُولَى دَعُوْنَا نُنَاجِي مَوْلًا جَلِيلًا السودولا دارنا ناجين أولا جاللا مو... إذا الليل أرفى علينا السودولا خزائن جهودي لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جهود لا تنقضي تعم الجواد بها والباخلا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولة جاء دينا الليل أرخى علينا السدود